الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها حتى تصح صلاته هي أولا العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن بدخوله فكل صلاة لها وقتها وقد قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فمن صلى قبل الوقت بطلت صلاته ومن صلاها بعد خروجه كانت قضاءا ولا بد منه ثانيا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية التي فيها التطهر من الجنابة ايضا وعند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله كانت تيموم افتراب وفي الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن ثالثا طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه طهارته من النجاسة الحسية إن أمكن ودليل طهارة البدن أحاديث الاستنجاء من البول والغائط وهي كثيرة أما طهارة الثوب ففيها قوله سبحانه وثيابك تطهر إلى جانب أحاديث أخرى وأما طهارة المكان فلحديث البخاري وغيره وفيه امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصب الماء على البول الذي باله الاعرابي في المسجد والحق ان هذه الطهاره واجبه وليست سنه رابعا ستر العوره كقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بها ستر العوره والمراد بالمسجد الصلاه وعوره الرجل ما بين السره والركبه وعوره المراه كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على راي الجمهور وهي عند مالك مغلظه يجب سترها وتبطل الصلاه بدونه ومخففه تصح بدونه مع ندب اعادتها في الوقت وسافر العورة لابد أن يكون كثيفا لا يشف عما تحته ولا يضر إن كان محددا لها ويحرم على المرأة أن يطلع عليه رجل أجنبي منعا للفتنه خامسا استقبال القبلة وهي الكعبة والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها ما دام لا يستطيع ذلك قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم بشطرة ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز كالمريض والمكره والخائف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة للمسافر الراكب للدابة ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود فيومئ بهما وقبلته هي حيث اتجهت الدابته ودليله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم وقيس على الراحله وسائل السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها هذه هي أهم الشروط والله أعلم